غني لو نادلو غني لو عارسنا الغالي نادلو العالي هو عروسة المزيوني أنورهم هالليل كلالي غني لو عارسنا الغالي نادلو أمرنا العالي هو عروستنا المزيوني أنورهم هالليل كلالي الله الله يا ما سله الله الله Shallah عليهم ودعوا الله يحميهم قلوا ما شال عليهم ودعوا الله يحميهم يلا تان فرح فيهم هاي طل عذاب الصليب يلا تان فرح فيهم هاي طل عذاب الصليب عرسنا الغالي هي أمرنا العالي هو وعرستنا المزيوني نورهم هالليل كليل يا عرسنا الغالي امرنا العالي هو وارث المزيوني من وراهم هالليله الله يا عرسنا الليله علينا لنشيلك جوانين يا عرسنا الليله علينا لنشيلك جوانين ونزقف لك بيدينا ونزغرد لك يا غالي ونزقف لك بيدينا ونزغرد لك, لك, لك يا غالي يا عرسنا الغالي يا امرنا العالي هو وارثنا المزيوني الورهم هالليله لالي يا غالي من المزيوني الورهم هالليله لا الله لله يا ما شاء الله لله لله لله يا ما شاء الله عروسه من الورد الحلو بالنور القلب بتروي عروسه من الورد الحلو بالنور القلب شمعت هالليل الداوء نور الفرحة نامالي شمعت نور مالي غني له ناديله له،, له يا الغالي العالي هو المزيوني انورهم هالليل